سبحان الذي أثر بعبده الإسراء كان بالروح والجسد لو كان بالروح لجاء رؤيا منام لكن الرحلة تمت بالروح والجسد وشاهد النبي مشاهدا لأهل الجنة وهم فيها يتنعمون وشاهد النبي فيها مشاهد لأهل النار وهم فيها يصطرحون ويعذبون حتى إذا ما سئل يصف عن رؤية عين وهذا نوع من التأكيد على إظهار الحقائق لا شك أن الإسراء والمعراج معجزتان كبيرتان ومسألة المعجزات تحتاج إلى خطب لكن الإسراء والمعراج كان تكريما يقصد به نفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم موضوع الإسراء والمعراج لم يكن ليد فيه لم يكن استجابة لأطرحات ولا أفكار لقرائش هم لا يصلون إلى مثل هذا الآمر الإسراء والمعراج كان تسرية بسبب عام الحزن بسبب حزن النبي على عمه ووالده وصنه أبيه بسبب اللوعة التي عاشها النبي بعد فقده لحبيبته مصباح بيته وأم عياله الصديقة الكبرى خديجة بنت خويلد فأراد ربنا أن يقول له يا محمد إن أغلق أهل الأرض في وجهك الأبواب فقد فتحنا لك أبوابنا فاصعد إلينا يا حبيبنا فصعد النبي ووصل إلى مكان لم يصل إليه أحد قبله ولن يصل إليه أحد بعد حتى جبريل عنده خطوط حمراء تقدم أنت أنت لو تقدمت احترقت إنما أنا هروح فيه وما منا إلا له مقام معلوم أنا لو تقدمت احترق إنما أنت الأمر ممهد لك فزج في شاطئ الأنوار وفي بحار اللطف إلى حتى وجد نفسه يسير على بساط أنزل الله وناداه ربه مرحبا مرحبا وكلمه الله بدون ترجمان كان يسمع الصوت ويسجد لمولاه وكان كل همه أمته لم ينسان في هذا المكان أمتي أمتي أمتي أمتي قال له الرب العلي إن شئت يا محمد جعلت حسابهم إليك يوم القيام قال لا يا رب حسبهم أنت بفضلك وكرمك فأنت أكرم منا جميعا فقال لا تحزن قال يا ربنا حتى لحظة القيامة سأقول أمتي أمتي قال أبشر وأنا أرد عليك وأقول رحمتي رحمتي هنيئا لنا برسول الله هو حظنا من الأنبياء والمرسلين ونحن حظه من الأمم فياليت الأمة تدرك الفاضح يا ليت الأمة تحرص على عمارة المساجد الإسراء والمعراج صمرته الكبرى الصلاة كل فرائض الإسلام فرضت على الأرض إلا الصلاة فرضت في الملأ الأعلى من الله مباشرة خمسين في الأجر وخمس في العمل ليت الأمة تدرك عندما تعود الأيام بذكرياتها الجميلة أن تحرك فينا الساكن أن توقظ منا النائم أن تنبه فينا الغافل لنعيد مجد هذه الأمة بالاتصال بالله والله لن تفك الكروب ولن تحل وترحل الهموم ولن ترخص الأمور ولن نملك نفعا ولن نسترشد هديا إلا بالعودة إلى منابع الدين إلا بالرجوع إلى الله. إلا بضاعة ومعرفة قدر الرسول الله وإن عدتم عدنا آه المسألة يا أخوانا محسوبة إما وإم لا تقبل لا الطريق واضح السبيل نائر إما وإم آه من أراد الدنيا برحتك أنت حريص على الآخرة مرحب بك. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبد، اللهم علمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمتنا، اللهم ردنا إليك ردًا جميلًا، اللهم خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم أكلمنا ولا تهنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم جزي عنا نبينا خير ما جزيت به نبيا، وارض اللهم عن آله وآل بيته أجمعين. واجعلنا من المحبين الموالين العارفين لفضلهم السائرين على دربهم المتمسكين بسنتهم اللهم ارحم شايخنا الذين رحلوا من هذا المكان عم الشيخ عبد وعم الشيخ محمد الصيم وأمواتنا ومشيخنا وعلماءنا وكل من له حق وفضل علينا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين اللهم فك أسرانا اللهم أرخص أسعار أقواتنا اللهم مهدي شبابنا الحيارة وارحم نساءنا الثكالة اللهم بارك في شبابنا اليتامى. اللهم بارك في القائمين على أمر البلاد والعباد ووفِّقهم يا رب العالمين اللهم احفظ لنا حدودنا وأمِّنَّ في أوطاننا وانشر الحب بيننا اللهم سُرَّ بأعمالنا قلب نبينا وأسعد بإخلاصنا فؤاد حبيبنا اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وحشرنا تحت لوائه ورايته وأوردنا حوضه المعسول لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا إلا ونحن في جنات الله إلا ونحن في روضات الله إلا ونحن في فردوس الله اللهم هذا الدعاء أنت ولي ذلك والقادر عليه ها نحن يا رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا مولاناك